למעשה כבר התחלנו לדבר על עין אלים או שבעים דיברנו שהכל מוקצת ברנבון בפרק הזה הוא להסביר שכל מה שהוא אומר כאן בסדר הזה אינו מדבורים שחט יש עלו אינו מדבורים שחט יש עלו מתעתו אלו ידועים ומגוברים היו באומו מעוז ומעולם וחז"ל שבו מעכים מאוד בדוח אגודות הקלמות אבל לא יוכלו לכתוב ‫להסביר לו איפה הוא שהיא, ‫לא רק שלא יהיה קפה לו, ‫אלא עלול לעשות שיש לו, ‫בהילוך היום האבד, ‫רק על התאורים האבולים שיש לו, ‫אבל עול לאבד, ‫גם נקוטות עקרונית שבת. ‫לא כן, לא יוכלו חבל ‫לכתוב על התאורים בפריש. דברי ההוול, ‫הזויות, והאדמימות והנבוסים גם בין היהודים, הרי מוזרבות, שאלה התפשטות בין היהודים, מאז שהאיש לא לבו עולנו פועמים עשר עולים, לא مصر عالفة دورين إلا كل شيء مرحب أن نختبر أزام بسافر لها على أزام بسافر نتعلم أن لا نملي حتى أمر أزام بديو لأن نخلق أزام بكتاب إلا ما أمرين هم عالفة أه. وهلواي ولونو. ونخلق أصبير للشميع حتى نحن نحن راضين ولكن كل شيء مختبر بكتاب كل شيء مختبر סוגל לבעורים השונים, פירושים שונים, והרמב"ם מביא תורמו את הראש הבעל והתעתור עושרו לכתוב העבר, מפרש היו יכולים ל... כמו יפרשו פירושים שונים, ילמדו שלא כמיכוונות המחבר, תביא שעה טובה ויומו, כך הוא אומר, שהתפשרו שדרות ודעות بيوتين أفرنات بفشاة المسوات بفشاة العلوفة لا رك بإموانين إلا ومن هنا لا يوجد ما أدوع ممنوع حزال من الاختابة الإموانين إلا بدوارين بالمفراشين نرسل على الكوف بداخل فريق الزاهران بوم مزفير ايخ مصرو فلوسوفيات شانات بينهم عميم الشانين كيف يسألها الإسلام والمسلمين والمصريين هؤلاء تبعوه إجرانات شئينهم إجرانات حدومات شئينهم مكدومات يسادات شئينهم يسادات كذلك يسألهم المدأمون هذا أخبرهم سابور المحكور صارف لي هذا النبي الساس على المصيون وليس نحن نتبع لنوح يسادت أمونه مستجامة ورد حقوق نحكي منها مصيوف نصر لنوح مصيوف حداشا كده شهر تتعامل أذهب هذا أمونه كلها شبيهاتك وثمه ما شعر أرامون رسول العصبير في الأجزاء متوع هزداغو هم متكلمين ورداني هم معتزلين لكل أظام هنوح شيئين لهم قد يساد هو ا الجدي الد مح نش موصصار عليه ي رح مع حمة كل المص ك عملات شهمة يس ظم محق من إسرائيل <سؤال> شلوم عليهم أممت ميتار وبنمت ميتار دي ياسي دي أغل كذلك يبحانو بين يسادات التعامل شهير يسوه معتزاليم أنا أعز دي شأنني صفيق شهو متواجه من ربنا سعيدا أسان هارمبر العميان هذا شهير دوش العالم فإن الله يطح ويبسل لأقيحة ويطح ويبسل مع العالد كرال إلا بيانوا الشيئ هاش راكل وأمونا بكلمتها علم حدو الشعيران إلا سيسلونها ترعى دورها الترى ودورها النبيين أولا لبساس المصري ودشاب على عل حدو الشعيران إن جاء ليه كيان بيهدنه لأنه خلق أقيحة طرب Sepajal Laban executioner يُح Vision conna обязательно خبف منها لمبيه آل Patri resonance م Yahudi صعلتها تعلمون أنها م transcends كان مع stare عمرون ص وأخبر ذلك أمر حد confian يخ كل الق مبال اوخ لهكي اللهما يششحتش او ولا المص الشم الأض الترافيم شبع على الكود فذا الخية شبللوول في ش الطاض المسي الش الكعمل يص وبلة اح ما خحي يع لا يطاقم مسيوط ي اضانا لاه ولكن ح ما في شاعلا من السلة في ش عالا. וזה כי ברור כפי שאומר לנו, אם אוכל לא מחטש, איש לא מחטש. לא כל מקורת אפל גזר. באופן כללי, אם אדם כותב איזה משפט, איך אדם מבין כפי שהוא איך הרמב״ם מתגבר על מה שהוא בעצמו תוקף. הוא כותב עד כמה שביטעון לא לעשות, מפנה שחוס על אומו שלמו. إلى web users, самого bulletproof الزرعين مض Group تقمة العزب الذي عبره على الصغير ولكن بالهم س Eig liberty الكثير من السفر مح concentهم يتركز طوفيها ولكن لا ي başراب الكسير من نصيب فيهم في مطالغهم لن يأ 얼마를 ت politicians دواریم شعیف شلکتا به دام به پیرک احاد پی زیرت هم حالکنه کال سیخر کده شهر ناغن یاوین اوش اینو ناغن لپا خود یاوین شما شد بیاده اینو ناغن روزه این مطبور دور جاله دعا که همه داعیم دا ها ربیم شهلی و با اماد اینو با امید تدواریم هلالو و آقدو با ما شخص زمان و شیلگان و عمیم استخالیم آلینو ומפנשו לא היו איתו מת דבורים מסורים לכל בני אודו וכמה שפענו. ולא היו הטובו המסור לכל בני אודו, אלו מגרעות הכדובים בלבו. וכבוד ידעתו כי אבילותו ראש הבעלתה, חמק ופעלת, לא היו כדובו לבונים, כבי הסימוי המפלסון באומו, דבורים שהאומתי כפי עשוי המפרסום בו עמו, כי אין לנו שום מגרו מפרוש העושו לכתוב ראש הבעלווה. אלא כפו לו, הסמיך וזה, ומגרו, כי על פי הדבורימו אין לה. דבורים חלפה, אה התורשו לא אמרו בכלות. ואהרי זו, המניעו לכתוב ראשי הבעלווה. תכלית החוכמו בתורו. לוי שאו ידו הרחוקו ממה שאירע בו בספר של הדור. כלומר ריבוי הסברות ואי הסתועפות השיטות ומשפוטים בלתי ברורים שיירעו בהסברת המחבה. ושכחו שטר עלו וייחתשו מחלוקות בין בני אודם ונעשים כתוג ונבחים במעשה. אלו נמסור הדור כלומר באורטור שבעלווה. كما شبا أنه يحبون لأنه تراثيب وفي شمارة على الكوخ لأنها تراث وإن بمشفتها هلاقة حاشوا لكبعاً بسافر شيئاً مصر لكل آدم محامل مع شجيراً بسافر فلتطور منها أمساد جل وحامل لحباً بسافر بدور من السهرات هلاله شيئاً مصر لكل آدم أهلاً هايوني مساري ميحيدة سغلاء يقول لك كما شبه أردت لك سهل المسلم 11 سبع سهل المخدمة بيوم هناك سعادة مستكرة على دلغة الهوارم بمالالو لا يمكن أن يكون هذا الأمر بسيط أتبقى لك أسفل من الأسفارين أهما أحراني أحراني أحراني بها الأخرى المدوارين مكشوبين بيذعب كما تعمل من بيسادة هي السادة في تلمون قبار الشانين قال قال دين عنش ولاب ا قال وقدم من ما وق الصاريندين شيء ييس قال عمللح شفر بالوا السة شيء المصلقال هذا ا ظار يحي سقلله سقلله. שמי שפה אל דילכו באומרו אין מסרים שדרי תורו אלו לחוכו אלו ליועש חכם חרושי אין בן לוחש כל בעירו רבו אף המקרא עזבו שקודם וזוהי אסיפו או רבו בעירתך חכם חרושי יש בעלי תכונות שונות יש אורון שפה בעניין מדיניות בעניין העולם מה שנקראו הוא מפליא في صاض المص هذا مص احظظ أنقام مص كماشعمل حذابة العول حذا جبشليش ش او كشظ مزاء عن س لمط ال لمشاب كان لدينا موسيقى لا يوجد أحدهم كميع من العصيرات لا يوجد موسيقى كل شيء كان لدينا موسيقى ولماذا لها؟ هذا يوجد موسيقى وموسيقى وموسيقى وموسيقى وموسيقى كلها تكون أفضلت بأحد وذلك ما تقول لكله يُعيز حكم حراسيين مبين لاعش ويُنسيبوا تجارهم لها عديريسا وفعصوني ملالوا منها أمم ولكنهم سامعهم إلوها حورت محطة ثرماجين نعمروا بالترمضوا بالمدراشة وهم جرجر تخم مع الطين لماذا عليهم قالوا بذربا؟ أبسا نتعسكوا بني آدم بآبان التالي فوف ولمو شيئا من تحقيقهم تحكي لأطفال أولا أثم هو علامة فمع الطيب ستمساسا مذبرين بإعنيان هي يحود وخولها الكاثور بإعنيان ذا لم يقصدها تشأني وإيصالها بكالرائم لكالرائم عسكو حرباء بيحود الشيم مكانا شايد راح أقوم بالتالي سبعة الفاء أول المشأر بأخير أو وعصابه بأخير وهم دواري شلقاهم من منهم متكلمين هم مسلمين وهم أعلمون بذلهم أربياء حصلا ما سحفروا هم مسلمين بذل وإرعا كي برشدهم حالفها إسلام بدأ رخزوا وقعدوا كم السيامات وهم معتذروا ولو قحو مهم حابيرين بروسو متكون ربناس عادية ما شاء الله قحو وهلقوا ببركة وآخر زمان المسيحين متحدثوا بإسلام كدأ حارت هل متكون للشيطاء أو بخلال جميع الشيطاء؟ جميع الشيطاء جميع الشيطاء يعني لألف هو يذكير ما شبالهم أما شكورا أمرهم قدر حدوش العالم أقول له ركزاء فهل جمعا عصم الشيطة و عصم الفوحة و بأيك بانو من المسيح و يحو ده شم فهل جمعا علي صدق المعتذلين فهل جمعا هم ريشان هم هم عدائين يشلهم صدق تيلوظوفيين بخاري فهل جمعا شخص دمان נולדו בוהם, נוסרו בוהם, פילוסופיות שונות כדי לבסס עד אמונותיהם. כל מסוד שראו במכחיש את דודון, הוסרחו לייסור מוסיבות חדשות, או להקדים את ولا هو أورمه بما سخطيرك يا مزواري مفراشي وهب علالات بدلت مؤذ بها حصل ما سحب روها مسلمين بذار لمر ما شئيش بدوري حزر بدوريها أحد جاني وإرعوا كيف ريشي تتخلقه إسلام بواب التاريخ الزوج هو ينوك المسيامات وهي من معتزلان ولوكحوا مهم حضرين وماشحفيرين وماشا لوكحوا وهولفوا بذارك حقوقهم يتحدثون في الإسلام كما أحارب فيها مؤشرية فالفرق الإيّة ما هو الفراغين شهر رمضا يصبح بهم أثبت كوح بين إيّة وحذرة وعليفة ومصفرة يثبيت ويحس كل أحد من حذرة إيّة هذا الشخص الله لدينا أشكافات الشوحية الأشكافات لدينا أشكافات يدعوذ بالعالم وهو أشكافات التراثفية لدينا معافة الظلم وفي الأشعرية وحتى ما وكل <سؤال> سفر اليوم لنصار لدينا نتوقع بانساء حد بالواد لا نخلصوا ليحود الشيم ولا نخلصوا ليسيود الشيم نخلصوا رد لأشجوحة لأشجوحة الشيم אלו שעש תוכו בניו יורק, על השלומת עלו מסוים ועלו אלוהות. ונדחפת שהוא לא עם סברות אחרות. שלא תמצוא עץ על חברנו מאות ומסברות מאומות. קונה ביקורת אחרית על הג'עני. לא מפנש העם וַחַשֹבּוּ הָוֹלָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָה� وضع أن كل ما شاء روحاً مسلمين بأثم وعينهاني ومعكز لأها أشعرياً لأن كلهم سبابة بنوية على هذه القامة أدنها لكي تحديد حيواني مهسوري أشار دلمه لحلق على سبابة الفيلسافي ملغطة ودبريع وهي أصبت دو الدولة شكاعشاً يصيفوها عميماً نصري أدنها عميماً كلمة عيواني مهسوري إنت advises oczywiście نصر وآخر منا لربобы، حتى النقر هناhalf أو chipset stock ملعقة العصمة الشليس وشن من الاحيوف الأسمية והתיאורים הללו, אמנם הם תיאורים אבל חוזרים להיות אחות. על זה אורנבוים מסתיר את הנושאים. והרי כאמור ידועו, אני חושב שהתיאורים על השילוש, שלושים ואחרות. אמונה על השילוש זה בורג. גם רבי שעדיו נלחום בוהם, אלו בדרוכים פשוטות. ממה שהרמב"ם יהיה עובד בו. ואו היו סברת הפילוסופים נפוסים באת המוחמים ומהם מתפתחו הפילוסופיות. ועומדו על התות, כלומר על הנוצרות. אני סיימתי פה למטו או יוסטיניאן. ואו חכמי אלפורמטורות מן והסורים, כלומר שכבוד ص نا ش رة الافية ج أة بتص تزمة ش الكلا دع لا أحييد عل سيياات من المسلين صين في التعلها الات الاضافية تث في صرا أو. لربما لما في حط West وانقاء وحلمها على الشخص ومكن للن節目 من سبيلية للنamaan وعالت الجسد الثراثة وحالت شرك م physic الأمة بإسلام و своих الكفل الس sweating كيف كتب الروسي كيف بحضر المسارة و stormhil capacities وما سؤال يحيى النحوى وابن عبده أصفرهم اللهم لا يدعون لنا فلال لا يدعون لنا مهم إلا ويقول سبريهم ودايب زمانا شلحوا رمبان ويأت أصفرهم يدعون منفظيم من يؤمنوا أنهم كل ذهر وزولهم بإذنهم إلا ويحزيقوا بهم ويحزيقوا دابا العاصم لفيدعتهم وبحروعه من سبب الفيلسافي ماريشانين كل ما شنل الله البحر شهو معيلا وها فالديش الفيلسافي موآحرانين كبار يطيحوا بالطولة كذلك الحلقية وحلل الاريك الحلقية وحلل الاريك يجب أن تقول لنا كساء العالمين يسبب أن الدومة المتكلمين تلمار هنوحذي هم النوحذي السرد شلوهم ما عليهم بانو لا يوجد الأموناتهم إلا أظهر مصيغون يصروا مصيغون شأننا مصيغون وعن البسيس المصيغون هزوها حدوش شأنهم يصروا من الطفل لحب وحسبارات كم يفعل الأموناتهم بسيسوا الأموناتهم مدعوة لهم فظنى حلبيك وحلو الغريك حلو الغريك كون أكريحي لحلبيك الحلقيق <متحدث> هو شكل أسان شكل ما هو التبعيل إن حبارك من الحلقيقين شهن متركبين متبورقين ومتركبين الحلقيقين في كل البرئة من هو عشر وصل البرزال على حموه ورقو كل الحلقيقين يوجد مختلف إنهم متركبين عليهم وفهم لأحيبين ومكام نصغر الركوز للحمه والكوشي للفردل كذلك الذين يتركبوا ويفوردوا أنا سارف لحلول ريك كذلك الأخوة يفنى لصده ريك كذلك يتركب الشهر ولكفهم كشورين ذهب ذهب حلول ريك والحلبي الفردل يقولون بفرق عين دالت بحيلة كذلك وحشبوا إلا دوارين مشيطارين وحب دامات شكلوا على دفصة مغلوهم ورحبوا الدوارين وحبتروا لإبراحيم حيارين موزارين سلط تعوبهم كلا للمتكلمين من حيوان وزولادة إلا هايو بردين لتغصافي وحارث مصروا بإسلام دوارين دافئين موحادم لهم وحزقهم حصار أخلف الزمام وخريتها جنبينها محلق البكة وقضعها قلقتناها هم دامتها معيد ومعيدتها مثل السمسي رادا وإن صافك شيء اشتباري مثل الإليم الساقشتين كلاماً هاليهودين و هالنصرين مهن و هالمسلمين وهو عنا الحد شعلاً لأن بديوما يتكيموها أثث وزولاتهم كلافستات آرستو وشعاداً وهو علم نصر على طريق الحيوم <تصفيق> من مصيره الشم أي افشار لأنشم افشارات لها حدث على التعهد شلديهم هالنسي مشينو يتابع مع علم كلها لها يومي شيء وليها يطل يصير بخوانة ياسر وفرسان جاسر حتى الآن نعصب والذبعين مئلهم حيوبي من مصير هذا الشيء والفيقاق قال نيس شمعت انتارا لا يبطاق انكلاق والفيقاق أهرم ومامير شاق حد شعالهم ويسان أما شطف لخلانه أحالك انشوا مقام لفعانة نبوءة ولا لفعانة دار إن كي هم نصغ نبوءة يبعد لفنه بحيلة بشيني شهرهم يسميه ثلاث هشكافت بالنبؤه و أحميه هشكافت بالفلسابي إلا شهر النبؤه أصلا هيرت بشين بالغاد ولأدا هنبؤه شبي... شهيده في مستقره هترا وهي هدوث ها هنبؤه شلاه أصلاه أول يشلعهم شهر كذلك نبؤه شهر شا... كبه شعرمه مغدير مدعه مجيء عميء ثباره للبنى آدم إن اسلام دولتها هم مجيء معشييه كثيرا هم شنال طبعه لدينا ثمان معمد السناء اسلام لفي مستقه <تصفيق> نبوه الشلام جلوه الطغه هذا ما شعرمه مغدير بشتوره مكان للمشاله شده كلامه من يهودين ونصريين ومسلمين وهو أن ينحطوا شعالاً أسر بديو ما يركيّم هو إذن وزولادا أولاً يدرى الجواري ما سرهقلوا على العصم شنه وعمم هلالو العصق بها فهو عصق متاهيم يعني أن نشيلوش عن النصري وعصق متى تكشلقين لها المسلمين فالكلام أسره جاءوا لكبار واحد قامت كتب الأساس دائما يصبح لا رب Weihn energies ودعين لمسره Charl cortโباء ودعا هم نقون لمسر لديهم من هنحеты الأходит ولديهم سيعملون البيضة между السلام هذا سن نعرف عرص التل호ات المسهقة من ابو نصر فرامي ع должesi جميعنا وعشون في الفرساني محجورين مثل تراثة أرسطو وفاقيقاً هؤلاء المسلمين ، وعندما المسلمين هذا حتارت في أربية عامي فنشو وحشين الدعاء ، الحزبار ، العمق ، هؤلاء الشيديم نتفاصل فقط أربية في القرآن بدون أن يكون هناك برور ومحلق قلت لك اخوه متبتل بين الفلسوفية و بين القرآن تباكي يظهر الدوما لقيت فالأخوذك فالأخوذك فالأخوذك فالأخوذك فالأخوذك فالأخوذك ومسكروب القرآن فما أمورها المسائل الفلسفية اتضع أربع وذلك ما شعوره مؤمنون يكون عاد شاهزكوكو لكبه واحد دوما كذيش يبسسوا بها دمك دوما بشر بوحره فالدواريما سرعصبوا بهم والدواريما يحاديم لخلعان منهم مما شاهدنا حصلا قالوا اين لا نصرخ بهم كلال كلالا شلت الظهر قال لهم متكلمين من هريشاني من هيواني شا... شاهدهم السرور ومنهم مسلمين لها لكوا بها القمده امتحلا احراه الجلوي هنرأ معنانهم مصير وكذلك مثل موساد صلاة رمبا <تصفيق> هارمان بفارك لعمل ثالث شكوالكونام محيّم له دعاف مطاعين مصيّوني كذلك الضم مطاعين هي لها هم تأكلم و هم مخشيرين لرأة هذا المصيّون كماث شهي لا لرأة هذا المصيّون بأهدّمه شهع ديره لها إلا كماث شهي وعلى هذا المصيّون أخدّونا ذلك إله <سؤال> إبناله <سؤال> هي أخرى إيشتيها المصيحون كذي إيشتيها ممن رأيها على الأمتة والسفارة الزو أسلتها سفارة أسلتها سفارة الزو وقع أسر البارغ لهم أدرها التميان إن يحوكي المصيحون هي بصورة زو وزو وأزهي حل له خيحة كيوم الزمطعانات أما هو بسيط لأظنها أقدامات أشرهم أنهم في مدى الشباب لا يستطيعون كما أرسلهم أنهم أشرهم أفاهميهم أفاهمهم ينحوهم أفاهمهم ينحوهم ينحوهم وهم ينحوهم بسجرهم ينحوهم وطعنوا كي أحيينا المحلط أبيئا لك لن نضيع لأهذا الشباب ولا سباق كدومة أوله أحرانيب ، أسرعيّن بأعظام السفاريم ، أينم يدعين مؤمام كل ذلك ، عن شكعات النصيين بأعظام السفاريم الكدومي ، لميدوية مربت ، وإذا أمسو الجدل لكي يمدبر مع أول وطل دبرمه ، يحسبوك أنه يأخذ التوار ، أين سرقل لكي يمدبر مع أول وطل במה שצורך לו בשדות הדוח, ושהתנונים לא עושו דוח, אלו כדי לבלבל שווארות הפילוסופים בלבד, ולהכניס שווגות במה שחשובו הוא הכחול. ואלה הואמרים דבר זה, לא העלו על ליפום ולא ידעו שאין הטוב אף כפי שחשבו. אלו יבוא יריעת התנונים לקיים מה שדימו לקיימר, ולבטל מה שדימו לבטלו. بزلال هفتسا هن باعت ممنون من و بیتون سباره شه <ممم> این راسید سو لگیمه این راسید لگیم سباره شب احمقا با هن رشد از کل یسد از داده کل یسد از امونه داده ناشه این کن بیادود کشا لفی درکشا لگرم با کشا مبیدیم از یادود این اشکوه داده ای یادود خبیش شه این با عمد با تاراده لئی توخم چه تا صدی را می ها, ها نحود پیرو توخی و توخی را لی مصرقه یعوی پیروس آمد یک با نبی حتر پاسوب او مشتمش به شکل توانا شکل و علی یهدود با دهرادا اله علی مصرقه در یهدود با دهرادا علی یهدود با دهرادا همونه با دهرادا عشقه ولی پیرو با دهرادا لئی توخم شوم سبرد שישתנו על זה. הוא מביא את הפוסק וחולו של דוגו מתוך למשמור. ולא כן עוגרו בין המותקלמים עד המחלות מעיגולות. מחלות, בשוק במרכורת. עוגרו על שווארות הפרוסופים שת בהיק בססון ובעמוגו בוהן געגרו עד קודום אבו נודו. לא כן עוגרו لم يكن أفضل أحد المصير وكأسر إياً في بسجرها المتكلمين من العلو كفي ما شرز دمان لي إياً في كمشع إياً في بسجرها المتكلمين كفي خلبي وربما سيناك ذات سلوه يبعانه الله سوئياً في الأحريان لا يرزعنا في بسجرها وقالت لك كشم شلوناك فيها إلا بعموكا فقلوناك فيها إلا بعموكا ورمتها فيها إلا بعموكا هذه هي الأبسوداء. مصر هي دارخ المتكلمين ، كلهم دارخ أحد بسوء ، أفعل في شأن شأنك بمي ، وهي شباسي سكاء ، شأن ليت حشي في المصيح أو كمات شيء ، مبانا شهور نهاد ، شأن يتكفل على داعث هي فكرة ، إذا داعث ، إذا داعث ، إذا داعث ، إذا داعث ، إذا داعث ، وعاد شأن بمقامت ربيب ، هو الذي محره الدميان في مشاعر مهمة <متحدث> ، וגרים את השכל האחרונו בין uh, מה שקוראים בני עולם, השכל או חגל או דעות, הם uh, עניינים שונים, uh, בקודם מה אמור להיות עבינוס אל-פאראבי, פים עניאל על עקל בענייני על השכל, שמו חלק ליסודות ולבנות ייסודות. على المعهودة السيخة لأسأل المتكلمين وما أمر بأنها السيخة لأبي بسالفراهبي في سكوشتايم شموح الذي اجتم عصر حلوكات يساديات وضحوا كل حلوكات تن حلوكات وثنت حلوكات ويسأل المتكلمين بكل نقرأ سيخة وخاعجه بمؤتانها قداما حتى نسمع هذا ، أصلاً يشحكمه ، يشتبونه ، يشتعف كيفية ابن حزره ، إلا إن إن ابن حزره و هرمبه هم زهوية بزهوية ، ما هي حكمه ، ما هي التبونه ، ما هي الدعو حلوكي مهم ، أقل بخلقه جنب ثلاثه ، شاطئاً بجراءات ورهب حينه וויתר את הטרור, המיגרו, ויתר את מחשבת האודון בג'בול השני. וכאשר הקדימו, אדונה הקדומות, و احدهم مبيئين رآلق ساعته و حسا احض و احدهم يقبعوا بهذا احضر شئين و جوف زوئي دار اخوان اتكلم منهم من المسلمين من و قال فارغ منه حنيان هزا و قال خم حكيم اثبت بني عمينو حسرها لكو بدر خيام و اعتقاهم بروس كواندر بينو على فنو سعاد و جاهم سبسفرها و امودت و هاتعا ما ابرلشاهم بحجو صاحلا وما أمر شأنه بأرتحل لأسوء أحد وأحد كثيرا نجوم لفديق ما شأنه ربما ماذا أولا فنالا ميدويا فهم واحد دوما ذاهم بقيهم حدو شعالا أبدا بدخل قدموتها ثانبها ويقول لفهم هنوم أبدا فنالا فنالا فنالا ففلك سبعين واربع أغمد الساسين الحدوشو علم أفضل طول جنبه الله إلا شاهده وركله لي لخلّم جيّم حدوشو علم تعليم وفي حدوشه يتكيّم فيها الشيّ مازو وخعاش رذباناً دي بتاريخ الزوت نقع نفسي من منا نجيع ربنا وفي صادق نقع لفيش كل ما شمدن نمشوها خحاها الحدوشو علم يشبه سريبات وإلونا خحاها حليبي ایلو ایسا میشه اینو یاده علاقی این هاکاها لبن اوکوح لبن ارطایا اول ایسا میشه یاده عطمال آخذ هلالو هره هت دور بارور اموه آر شکل ایسا ما را آید یش با هم سفیگا میشه بسر امر درخ نید روح هموگا بخل نیس شاعت رسا ייקח את הרבי ולידעין סובל כשהאורמון השתמש בהדיאלוגים של סוגרפס שנחשבו על ידי החלפות. ונשתמשו בהקדומות שלו וחוש. ולדעתי כל יכולת איש או אמת מפעלי התות, זה יובל עבורנו בחלב השני. כל יכולת איש או אמת מפעלי התות, هي لبطل رؤية الفلساطين على الجنود وخمنا على دورها إذا كان شيء طلب لكم وفور يوضع كل محيي النظر إيش أمد شئين مضعه الحسنان كي شئين له هزهو كلام الجنود هو علمه محيطوشا إن لهتيح إله بهفقه أحليدي وشئ دور شهد السيخة معصور أصور وعمل بربر ذا حرب ודאי לכו בשאלו זו, שפלוסופיה, תורם חלוקין בו מאות שלושת אלעווים שונו, ורמום נוגד שלושת אלעווים שונו, אקוונו מזומנו של אברהם הובינו. ועל זמננו זן, מתוכי ערבים נגמרים. כלומר מתגובות אברהם הובינו, שנוהלו בשבע שנת אטת גמח, ורבנו כאותו לסברו זע בשבינת אטת גמח. תורמר שלושת אלעווים ועשר שונים. و اختسان ایگه ویدیدی ه Ris могیان تور است. یکنر تولید کانس از آسیا سادالک تو از حیث می بود. صفتها ترت های نبرد ، ففت این هم نف at不是 را می 195 کار یا تماسها نبرد که سر ازید ر Hehlo Horrell اجاز ها کلمMCیرam ها ۱۴۳ از یا امان خواهق فترجم دار منepaki ۵۳ فترجم כִּמּו עִלֹם מַחִדּוֹשּ הַרֵי אִשֹׁמַלּוֹה. כִּמִו גָּדוּם הַרֵי אִשֹׁמַלּוֹה. אַוּבְאְחֶנְדְעַנְּוֹה. אַוּבּאְחֶנְדְעַנְּוֹה. אַוֹנְדְעַנְּוֹה. אַוֹנְדְעַנְוֹה. אַוֹ المترجم أنني لزهراد ح الشراء فإن أن أشقد حدو بشري الفياس المترجم أن نكونني لقائبات punish ayب لأننا نحن لنحققannah وroh kis marm тебя من الخению جعلنا أيضا فقط قمت بها ك�� Freiheit بلاخل الج troll كَلَتْمُ صَدَةً الْبُطَالَ Ouais شه wenn هو إفشاري <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في مصيحه فهي تفشى الهرمون جيش الطابع فهي تفشى الهرمون فهو خطي شعي لهم ونقابل عليكم فخوطا حلوه فهي تفشى الهرمون يدعنون أفشبه وخوطا وخلزه إتراحكم منه أمان ما سألها ربا في مصيحه الهرمون فهي أصمم بوخحة الشيحود الشمي يأصمم بوخحة الشيحود الشمي يأصمم بوخحة هذا هو يسن اليسن هذا هو يسن من أبونا الإسرائيل ومن ثلاث إسرائيل هل يمكننا الهجاء من تصديرات العالم الحكيم كما أنه مؤذن אל בחי, בזואולוגיה, בכל התחומים. נכון, זה לא פה מנו, רמב"ם ייצ'ע בכל הדברים הללו. כמובן ייצ'ע בוהם להביא דרג'ו והוא, האונו מיוחד לתפוס ממנו מה שבבוגדנו. השאלה היא כה, הנגודות עשו היא لعزب هذا كل ، لعزميح له... له... له... هذا كل ، وإشعار عنه ، دنيانات حول شيء كل ما الذي أريد أن أخذ من دنيانات حول شيء من أمونات ، ومن النوحات ، من النوحات النموعة ، من تبيس النموعة ، وكل ما يريد أن أشارك ، ومع تبيساتي ، وكذلك ، تكرار ذلك אלו הו איפן הנוכל לדעתי וזהו מה שיעשה לפנינו. והיא דרכה נוכחו אשר אין בו פקפוק, לקיים מוסיעות אשר מאחדות בשביל התיישמות בדרכיה הפילוסופית. אשר איפה זה לא קצת מסוכן? לא, תשמע מה לא יהיה פשוטו, מה مح ساء صشي عدي رس ما في الله على و ص مقع لا تر ص سي الش لا, لا شني بدأ العالم كل ز كما ب د ووس كل فيوس يضوع تقوم برؤية hablando بالجمار و مرت target يسيروا من المشاهد من المشاهد أثير من اللعبة هذا ما يقول شيئ ゲ Adam أثير من المشاهد وف gathering وجنج المخي سارت بالسدمة لمدة جنج وقت لن يكون فيD فتح אבל אם אנחנו אמורים שההוכחה של תיאום השם שהם נגעו, שהוא אחד על דרך הקדמות, רק... לא, אפילו אז. אפילו אז. אולי זה מקשה אחד. זאת אומרת שאולי רק אפשר, על דרך הקדמות אפשר להוכיח את זה. לא רק על דרך מה הרווקנו? לא רק על דרך הקדמות. אפילו על דרך הקדמות. על דרך החידוש אין לי סורך הרבה בהמייה. אבל אולי באמת זה רק, זה לא אפילו. זאת אומרת שאי אפשר... זה לא החידוש הרי מופעה אלו. זה כמו שאנחנו יודעים דרך הנבואה. לא, לא, בליזה, זה החידוש דרך הנבואה. כן, החידוש. אבל בליזה, בליזה, אנחנו מוכיחים אפילו להביא שיטת לקדמות. אנחנו רוצים להכריח מסיעות השם. כי מסיעות השם, רבי שיטת החידוש, אין צורך להפוך כי כל דבר בחידוש יש לו מחדש. אין לכם צורך להפיך הרבה. אבל ההוכחה אולי היא רק על דרך ההגנות אפילו. לא, לא. אז כשאיר הצהר, אנחנו נציע על החלק השני, שהאדום יתבצע, הוא ידבר על זה, ותבין מה שהוא אומר. גם אם אני מוכיח, אם אני מנסה להוכיח על דרך הקדמות, לא, אני מוכיח, ואז אני מגיע למסקנה שאותו, לא, שאני מוכיח אותו. خاخ المص المهوضة ا صة ي ص انوب لدي المص الش شش تجمودبلصم ا اض التف بعالى לא שעני בדרע עולם גדמן, לא שעני מדל עולם בקוף, אלא מפרש הפעות ואתרח, כי בורר על כוחו וביש סוכן נוכן ומחלות בשלושת התבורים הללו. כלומר במציאות השם ושווה אחרות על הוח עולם אם הוא קודום ומחדוש. וכעשר יתקיימו לנו שלוש התרישות הנחלות ברכו חוד אמיתיות נא שוב אחר כך לחידושו על מה שהאפשר להכיח לו. ואם עתו ממי שמספיק מה שאומר הוא המותקלמים ועתו בלי עושה תבוא נתבורר לחוד על חידושו על עולם לך. בערבית יא חופיבא יא חופיבא יא חופיבא ואם לא הוכח לקו, אלוהו הטוטו דשו הוא מחשוש, איך סומך על דברי הנביא אם אין מאזן בפעם. ואל תאמר, הוכח תתקיימה נבואו, אם הוכח אלום עשת תשמע דבורנו בנבואו במאמור זה. תביא שקבלו מנעויו במאמור מיוחד, כפרד מיוחד, על שבו יושע השחובר בנבואו, אלוהו שם, שם שומש אבל חלק מגדולות במה הוא. ואין אונו עתו בעיניון זה, וממה שעתו שריך לראות. כי ההגלומות אשר הניחו האוסוליים, כלומר המתקלמים, נגררים אוסוליים, מפני שהניחו אוס, שפירושו יסר, כלו, אנוכו יסרית, והם הניחו כלולי, וישרות شعر عليها البنية <سؤال> طلب فلاصفية لا ترغب فلاصفية إلى <سؤال> طلب مصير وطلب رئيس أدوائلها وذلك كانت نقرأين أصوليين سبني حياة سادة كلاعيب سبني أدوائهم لكي يمحدشون أدوائلها أشارك باقي يشبعاً مهدو قائلاً ومشنوه شكله براشيد لا تشمع لفي شأنه بقل أغل أذكر لفقد هدوما فيهم comfortably قرى له قر moż ب Lilith ليس لحد الشيخين لا من ت logي شع Перв líquiliz ابن علام المشيذية قم بشكل حان المشي LI'm men أيها المحيطات تتрыه من رئست شركة بن سعجابة مع مراريشة إمتن محدشها علم هو الشيء وإما هي الشيء علم تغيير هريحيه بباخريح بالآياثة والآياثة كما نرى رعاية الشياري الشيء الشماصي زولت كل في جوفها علم شئين هو جوف ولا كلا أحب الجوف وهو أحد تنهيبين وفصعي أين لا حلاه ولا يبتقن شنويات وهو ألوة ، فإنه إبقائنا في رعاية مصيقه في الشام وأحدوده وشأن وجوه ، فإنه لا تحتمل فيه أنه حد التنور سأعطى تستغيها بإسلامه ، يهيه وعلم جد منها محدده وذيك فقد تمسى شعادي تعميد ، فقال ماشى حجبه في بسكرها هلاكه إنه إزدمن لي هسكرة يا سادة ، فقال أعسك بجيه مصيقه في الشام هريني مكيما بدراغيب أنه نضيق لصدق المور لا شعاني صدق لدك المور جا فعلا شليش إن شعر ممحذر على ذلك يسلمي إجتعيك شعلا ويا صدق يا صدق شلتها بشرايا لا شعاني رسالك يا مصيئوه إن حلا بدعكين بدعك مو خحد شيئا بابكو وحكلا ولون ان يحدا أشكافا حيثو أنه هنا كلمات مصيئوه الشيء بياهود الشيء רומת המעלות נשענת על בסיס שכל עוד הון יזעזעהו הוא יחשוב למטוסות. הוא לא יכול למטוסות אבל יחשוב. ואחר יחשוב, באחר יחשוב כאילו נמנע מעולם כלות. זה לא אומר קצת לא מובן, קצת קשה, שהרמב״ם במשך כל הפרקים האלו מנסה לנתץ את אותה דעה של קדמות העולם. لكن كلنا لا طابلنا لكنه ليساعدا لا فعل في ذلك لا يعني لنا 9 ل... في عدد الله في شعوره لنا في قدموته ولكنه ليساعدا ولكنه ليساعدا ولكنه لي رائع انه يفعله وكل دعمل انه يفعله انه لا يمكن ان تعند قيومه اذا انا من رائع اتوقع حتى من صيفتي انه ليساعدا نعم ، نحن لا أمر بأن نحن أكيد الموتى لله يطيقون لأي عد ما شئم حشبين شئم رحضة يصيبت شئم لهم تشوفت لها عد مضايا يطيقون لأي عدن لهم شئم رحضة ونقول لهم صف صف جملة حين رحضة جملة حين رحضة لحد اه وليس كذلك نحن حذرين على النبوه كسنيون شنيهم شبولي وكل ما شعرهمهم يلحم بثلت الفرق الثاني فورك لا يفيع شأنهم يقعون זהו כל מה שהוא לא עושה. אז אם ככה, אז אני חוזר עוד פעם על אותה שאלה. אז אני פשוט מנתץ את אותה הוכחה שאני הוכחתי כמו צבית השם. לא ככה. לא, על הקדמות זה עניין אחר, אתם לא תופסים מה שמדובר. זה מה שעשיתי בני. יש אם יש חיימו אלום מחליטו שאליהם צריכים עוד רבה. זה ברור. אם הוא אלום בקדמה. أنا مخيح مصيود الشهن إن قدموت العالم تلويه بمصيود الشهن وإن مصيود الشهن تلويه بمصيود الشهن أنا مخيح جملة في أيضا مع النوحد سمصيود الشهن كيامن وأحد أخرى مخيح هو برور شأني مخيح شهو علم إنه على دراج الحيو شأني شمه خحوش ههو علم على دراج الحيو לא שנסתר אדלי מוסייעו לה' עם הקדמות וסודת, זה שני דבורים שונים נגמרת. ואיג'יה על התכלית עד שנזקקו, איפה הלכנו בראש התרי, ובפרוקה אשר איבונו שלושת התרי של הללו, לקוחיו מטבע המוסייעו כלומר עשרה לפילוסופיה, הן נראית לו עין אשר אין לה אחישות. هل انه لحسابس المتحدث؟ اخوا اخوتان المامل.. دخلت sang husb tousp warns و منذ الظروعين أو سن نزدق لكم ي恐懟нов Monta أشتدت يا ربما كانت 10 أسيدا التانس لكن المطاوخين Bassim وأجيها على تقليد أشهر خاشف على هؤلاء المتكلمين لماذا أبطل ضبع المصيئود ولا أحلق على رزقه بمؤومة المشارقية لا مما شو سابق في هراء آيه شلومت بمكسطة المتكلمين على الحد الشعال وحزاقه شبير آيه ذاهم أشهر له النحا لهم أشهر بطلو ضبع كل المصيئود جروب أي شدنا حلقي جيمالالون وحالقوا على كل مجبهة روحة برصادي هريئني أجيع لكما أظهرها ولا أحلق على ديب عن مصير ولا أزدكر لها حشد ومحشد ورأيدي لأجرب لهم لأ دامة المتكلمين هكلوا لي بأجربهم مكي من حج شاعرهم موسيقه الشيء محدوده وشيره فتشفه منه وعرأى لك أدرككم بكا وعبائر لك تسأل فالأدامهم مهن وحاكو فسكر لك هدامة التلاصفية مدراضة بعنونجا الدراضة كوانوها التلال لها عمودة وعرأى لك أدرككم وعرفك شريبا مع مرزالة وعبن خانوث في أدامة التلاصفية أشر أسكر لك هدام إذا كنت أحد أحد أدعى وهو ألهي بربا كشم شلو تشقف شأشمع فابا ما أمزا بخواحد المتكلمين على الأم و ذاكدامهم كي بكاف كلوا يمحيهم أقالوا يمحيهم ويخلوا يمهبائهم وربوا سفرهم كي خال هكدامهم مهم فرض لأحدهم يسترم المرآ من طبع المصير ويخلوا عليهم السفقات ויזדקקו לחיבורים מותוחים בקיום אדוה הקדומו, ובירו גסרי דוד החולים עולהו. ודחיית המוחש הסודר אודו, אם לא תהיה בתוך עשו, כחסרו, והאדומות הפלוסופיות הללו, אשר אסגור לכו, לא יוכיח על שלושת הדרישות הללו. כלומר מוסיעו ראשיהם ואחדו בשביל התתשמות, רובו הקדומו ריסור לך בו המנוחם. מי רשת שניהו דהומה הוונת עניולה ומקצועות הו אמרו פענן בוטקת הערפה חושר פעם ופני ספרי הטבע לא משא אחרי הטבע שני הספרים הללו הטביעה ומרדות הטביעות שני ספרים ידועים של אלה אריסטו. ועוז תעגלין شأن شام كلمة رأي بمصيقك ودبنه أربع على أم الله شام زولت الشم ودعوه ودعوه ودعوه وإن لماذا يتعاله ودعوه فإن من هم مصيقه ودعوه ودعوه ولكن حبا بها حلت لذلك يتبعوه ودعوه ودعوه ودعوه ومن نحيمة عبدان مما شدرين بطبعه وذلك حبا لدعوه ودعوه ودعوه على الصورة والمصيغات والقلم لا نعلم واذا افشار المذنب منه عن الزلاده كلمر على الشيخ والذي قال نيرالي شراء الشعابي تعالى فرق أبائر لكم قال المصيغات على هذا الهداء لليل قاعد فما شكوا الهو قحوا نتأمت أن نكتب شيء بالصابق وأحدهم لكم فرق محيرين أسكر بها مدومة المتكلمين و أبائر درخيهم أشرتهم في المبارد أثنى أربعة دريشة وأحاق أربعة دريشة طوان حبد الشعران نصير الشيب جعوذاء وشينجو وأحاقه فهي لفترابي محيرين أبائر بها مدومة التلاصفين ودرخي لميدياتهم على أثنى الدريشة وأحاقه فسكب لخواهات الدارق عشر إله و كمي شعرت عطيقه؟ بقى هم أربعة تاريشات